ان الذين لا يرجون بقاء الا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ما واهمون نا بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم